يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُهُ لِكَي يَتَسَاءَلُوا مَاذَا يُؤْخَرُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي إِلَيْنَن وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءٌ انني كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم ان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 إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وَلَا ولا تزد الظالمين إلا تبارا.